وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن وسائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا زهقت من حياة الغفلة والشرود والبعد عن ربنا نفسي في حياة الطهر والعفة والاستقامة نفسي في الحياة الطيبة الجميلة المطمئنة اتكويت بنار الشهوات رجلي غرزت في وحل المعاصي نفسي اتغير نفسي افوق من غفلتي نفسي ابقى انسان جديد أعيش لله ربنا يرضى عني أبقى أريب منه وحس بقلبي بقرب منه أتمتع بمناجاتي له أتونس به أبقى عبده أبقى على طاعته والله عايز أبطل المعاصي عايز الحاجات اللي وقف بيني وبين ربنا تتزاح نفسي بابه يتفتح لي وامشي في سكته ومرجعش تاني لسكة الندامة اللي انا عايش فيها اظن دي امنيت كل واحد لسه قلبه حي لسه بيحس بألم البعد عن ربنا وهو ده اللي حينفعه درسنا النهاردة هو ده اللي ممكن يتغير لا مش ممكن ده أكيد إن شاء الله حيتغير بحول الله تعالى وقوته طالما هو صادق في طلب رضا مولاه وسيده إذا كان ده حلم كل واحد مننا فاللحظة جت علشان يتحقق الحلم الجميل ده فيلا الله في ايدك الفرصة جت رمضان فرصفك رمضان فرصتك علشان تتغير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد حسن قال قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باب يا الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وللله عتقاء في كل يوم وليلة قال صلى الله عليه وسلم إن لكل مسلم في كل يوم وليلة يعني من رمضان دعوة مستجابة يمكن ترفع ايدك في لحظة من لحظات الاجابة دي وتقول له يا رب يا رب توب عليا توبة نصوح لا ارجع بعدها الى المعاصي ابدا يمكن تبقى هي دي اللحظة اللي تغير حياتك مية وتمانين درجة وما ذلك على الله بعزيز رمضان فرصتك علشان تتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة يرضى بها عن رمضان فرصتك عشان الصحيفة تبقى بيضاء لا دي هتبقى نور المعاصي اللي مسوداها هتتبدل حسنات. يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الصحيفة تبيض وتبقى نور في منا أعظم من كده يا جماعة رمضان فرصتك عشان تتقرب له النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وكل مرة يقول آمين آمين آمين وقال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه فأدخله الله النار فأبعده قل آمين قال آمين شوفوا المعنى ايه لو ما تغفر لكش في رمضان تبعد قوي بعد الجوائز دي كلها بعد المنح دي كلها انت لسه معرض ولسه مش مركز ولسه غافل ولسه مش عارف قيمة يعني ايه رمضان اللي مش هيتغفر له هيدخل النار ويبعد والعكس واللي هيتغفر له يدخل الجنة ويقرب يبقى رمضان فرصتك عشان تقرب له قوي قوي قوي تبقى في منزلة منزلة الصديقين والشهداء الرجل قال للنبي كده صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء شوفوا قد ايه جميلة وعظيمة بس هي كده تحقق التوحيد تصلي الصلاة الخمس تهد الزكاة تصوم رمضان وتقومه تبقى فين منزلتك خالة من الصديقين والشهداء دول منزلت مين دول رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يبقى رمضان عظيم وجميل وما فيش بعد كده بقى من نعمة ولا لا يبقى رمضان فرصتك عشان تقرب له رمضان فرصتك عشان تعتق رقدتك من النار رمضان فرصتك عشان تبلغ منزلة المتقين منزلة الصديقين والشهداء وتبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقول لك ازاي ترزق هذه المنح نفسك تحصل الغنائم الكبيرة العظيمة دي تقش كل ده اقول لك على الوصفة خدها معايا خطوة بخطوة أول خطوة إنك تحس بالخطر لو كملت في السكة اللي انت ماشي فيها لما تعرف انت على خطر الخطر ده يخليك عايز تشتغل عارف لو الزنوب دي ما تغفرتش لو انت ما حصلتش جائزة المغفرة في رمضان يبقى يالحال هذه الزنوب لو لم يغفرها الله يبقى في عقوبة ربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزلي لسه مبارح أنا إسا بقول للشباب وإحنا جايين مع في السيارة واحد مبارح بعثلي بيقول أنا كنت ماشي في طريق ربنا والأمور الحمد لله كنت محافظ على القرآن ومقرأة وكنت ماشي كويس وكنت شغلي في طباعة المصاحف وحدات كده فكان شغلي كله بفضل الله عز وجل يعني مفوش أدنى مخلفة الدنيا لعبت بي قلت أوسع شوية رحت فاتح انترنت كافية كل سنة انت طيب طبعا الفتن مفيش قد كده البنات دخلها خارجة شوية بشوية اتعرفت على واحدة زانيت معها ما وقفش الموضوع لغاية كده حبيت أصحح الأمور أضبط حالي مش عارف ويريت العقوبة وقفت عند ده الحد أختي اتقدم لها واحد يخطبها واحد كنت أعرفه اكتشفت بعد شوية إنه هو رخر بيزني وهو عرف إن أنا غزني فقال مش ممكن طبعًا هنفضح بعض أنا ضميري ما أنبني أسيب أختي كده تضيع ما هي رخرة هتكوي بنفس النار اللي أنا مكوي بسببها من هنا ل رحت مكلمها فقالت لي الغلطة مش غلطته الغلطة في اللي كنا حاسبينه شيخ العيلة بيقول لي انا مش عارف عملية اول ما قاردها قلت سبحان الملك عدت والله خمس دقايق قدام الكمبيوتر فيوطر وانا قاعد مش عارف اتحرك من يعمل سوء يجزى به كما فدينه تدان لو الزنوب دي ما اتغفرت هتبقى مشكلة كبيرة قوي ربنا قال وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم بس رحيم اوي وجميل قوي وعفو قوي ويعفو عن كثير يا الله بص يقول ايه كل اللي انت فيه من مشاكل والله سبب الزنوب بس هو بيعفو وبيغفر ويرحم وما فيش حد حيبقى احن عليك منه ولا ارحم عليك منه تحبه قوي بقى ولما هتحبه قوي هتكسر نفسك مش هتسيب ثانية في رمضان تضيع منك كده شوف أنعم عليك قد ايه تقابل إنعام ودقابل إساءة ما يصحش لو هذه الذنوب لم تغفر هتعيش في الضن والنكد والضيق اش من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى لو هذه الذنوب لم تغفر حتعيش الحيرة والتوهان ربنا قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ماشي في الأرض حيران تاية ومش عارف هو فيه هو فيه زند بيتعاقب عليه يبقى رمضان فرصتك ولا لأ عشان الزنوب دي تغفر لو حسيت بالخطر حتعمل كل ما عندك من جهد ومن طاقة ستبذله عشان تتغفر لك زنوبك عارف لو هذه الزنوب عوقبت عليها بغمسة في النار تبقى عاملة ازاي دي؟ غمسة في النار يؤتى بانعم اهل الارض اللي شاف نعم الدنيا كله قل لي بقى اللي انت عايزه فلوس عنده نساء عنده مباني وعمارات وأراضي وكل ما الدنيا عنده يتمتع بكل نعم الدنيا فيغمس في النار غمسة غمسة مفيش ثانية في النار فيقسم بالله والله ما رأيت نعيمة مقابل يبقى لو لم تعتق من النار حصلتش جايزة العتق تبقى مشكلة كبيرة روى ابن أبي حاتم بإسنادها عن موسى ابن أبي عائشة أنه قرأ قول الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة عارفين يعني الآية هم هيتغلوا أعوذ بالله أن يكون أحد من الجالسين منهم ولا من السامعين نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب حيبقوا مسلسلين فالنار تيجي تلقاء وجهه أصعب مكان روحه كده مستشفى من المستشفيات وشوفوا قسم الحروق وشوف ألمه لما يكون النار جات في وشه أصعب مكان في جسمك كله وجهه فحيبقى مسلسل فالنار تأتي من قبل وجهه فيريد أن يتقي بيديه سوء العذاب فلا يسقطين وفي كده الرب من قال أفى يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة سلم يا رب سلم يبقى يا جماعة رمضان فرصتك يا رب اعطق رقابنا من النار يا رب حرم اجسدنا على النار يا رب نعوذ بك من غمسة في النار يبقى لو حتحس بالخطر ده يبقى حتقطع نفسك وحتبز الجهدك عشان تحصل ثمرة العتق مفيش لعب مفيش هزار رمضان فرصتك على زمد تعطى عرفت يعني عتق ما وانا بقول كده لو تعرف يعني ايه زمد هتسعى للمغفرة لو تعرف يعني ايه نار هتسعى للعتق ده اول حاجة اللي هو ايه اول خطوة استشعر الخطر ثاني حاجة استحي منه هتستحي منه زي عدد نعمه قعد كده عد النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها عليك في بلوغ رمضان بس الفرص اللي احنا عادنا نقول عليها دي كلها نعم احنا ما عملناش لها اي حاجة عشان ربنا يصطفينا بالاستفادة ده فتقول بعدنا ماشي كده في السك اللي فيها كلها مخالفات ومعاصي بعد ما اعمل ده كله لسه برضه بتتودد لي بالنعم يبقى ما ليش وش أستحي من الله قال الجنيد لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة مليون سنة شغال عبادة لله ثم أعرض عن الله لحظة والله كان ما فاته أكثر مما ناله لحظة تبعد فيها عن ربنا قد مليون سنة عبادة اللحظة اللي تبعت فيها دي تخسر فيها كتير قوي وما تتوزنش بأي عمل تعمله في حياتك عشان كده ردد هذه الآية على قلبك وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إلي كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر يصنف في شدة الحر لغاية ما الرجل بيتلوم من شدة الجوع فلما احتضر بكر فقيل له ما هذا الجزع قال وما لي لا أجزع والله لو اتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما صنعت ان الرجل لا يكون بينه وبين الاخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه صح جيت انت كده واحد مثلا سرق والده والده اكتشف الموضوع ده وقعد قنبه استسمحه وقال له خلاص غلطه وشباب وبتاعه ومش هعمل كده تاني خلاص عاف عنه بس يحط رأسه دايما في الارض كل ما يجي يبصله يفتكر الزمد هو ده الحياء من الله لو غفر وتاب علينا هنعمل ايه لما يقررنا على الزنوب دي عشان كده يا جماعة لازم المعنى ده انه القلوب الحياء منه ولو حتستحي منه هتبقى حيث تعمل اي حاجة نفس الموقف ده لما والده بقى بعد كده يقول له ممكن تنزل تجيب لي مش عارف ايه يجري عشان خاطر يحس ان هو خلاص شلها من قلبه انا عايزك تعمل كده بقى قال لك صيام رمضان بس يا رب ايه كمان؟ قيام هقطع نفسي ترويح وتهجد قرآن حاضر يا رب هقرب دارنا للختمة اثنين تلاثة كل اللي أنا هقدر عليه هعمله يا رب بس هتعفو وحترضى وحتحبني يا رب هو دا المعنى الخطوة التانية الحياء منه من الحياء والخوف احساسك بالخطر يتولد منهم صدق التوبة فتبقى دي الخطوة الثالثة انك تجدد توبتك خلاص بقى انت هتبقى عايز تعمل اي حاجة اول حاجة تعملها خلاص توبا هنقفل كل الابواب اللي احنا بسببها عصينا ربنا اول حاجة هنبطل المعاصي هنوقف نزيف الدم ده كفاية اللي ضاع مننا ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه كان زمانك دلوقتي يمكن فوه قوي يمكن زمانك كان تبقى الربط لمنازل الصحابة والسلف والناس دي لو كنت بطلت المعاصي دي لكن الفرصة قدامنا الفرصة جت خلاص بطل المعاصي وقف نزيف الدم علشان تقدم على ربنا بقلب سليم كانت أمنا عائشة تقول إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب فمن صره أن يسبق ها عايز تسبق الناس اللي بقى سنين في السكة دي عايز تبقى معاهم وفي اركابهم وينكن تسبقهم كمان قل الذنوب انهم هذه الصحائف إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب فمن صره أن يسبق الدائب المكتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب دي أول حاجة اللي هي الإقلاع عن الزمن بعدها الندم النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة كفاية انك تستحضر معنا واحد أنك عملت الذنوب دي فحق ولي نعمتك أي خير أنت فيه كم منه شفتوا إحنا وحشين قدي لما بنخالف أمره كل النعم دي يسبغ علينا نعمه ظاهرة وظاطنة فإذا بك تبصل دي وتكلم الكلمة دي وتبطل الطاعات اللي انت كنت بتعملها دي وتأخر صلوات وتعمل كذا وتعمل كذا وكأنه لا يسمع ولا يرى وكأنك لن تقف بين يديه يبقى تندم الندم هو التوبة وبعدها تكره الزنب ده تكره ان انت تقترف ذنب في حق الله مش يجي يقول لي لسه سايب نملة التليفون اللي كان بيكلمها ولسه الغايز دلوقتي حنينه ليها بعد ما خلقت ابو خلصت الموضوع لكن لسه برضه قلبه ميال للذنب ما تبت حق التوبة وحبك الشيء يعمي ويصم عايز تبقى تبت يبقى كده ان يكره ان يعود الى الكف ما هي كفر نعم ما هي المعاصة دي كفر نعم مش كفر يخرج من الملة بس كفر بنعم ربنا علينا جحود وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يخذف في النار عايز تبقى توبة حقيقية استبدل السيئات دي بحفنات. كنت بتبص على البنات بص في المصحف كنت بتسمع أغاني اسمع قرآن كنت تمشي على سكك هنا وهنا مصارح وكذا وكذا وكذا رجلك على المسجد غير استبدل السيئات بالحسنات النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واعبد نفسك في الموت واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر الشاهد واذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية واحد كان مضمن عادة سيئة يبقى عليه انه هو في الناحية التانية يعمل طاعات في السر واحد كان بيخش عن النت ويتفرج على كذا ويعمل كذا يبقى برضو يخلو بالله ويمسك مصحف ومن صره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف واحد ما كانش يهمه وبيقف عن النواصي ويعمل ويسوي وكذا ويجاهر بالمعاصي خلاص في الناحية التانية يبقى نفس الامر يعمل في العالم بالذات بقى انه مثلا يسن في الاسلام سنة حسنة مثلا واحد حنجمع يا جماعة دلوقتي مال علشان خطر مثلا فقراء ومساكين وعشان شونة رمضان وعشان كذا يجي ويضع مال وعشان الناس كلها تقتدي به ويكثر عمله السر بالسر والعلن بالعلن أخذين بقى لكم معايا خطوة بخطوة خفنة الحياء حيترتب عليه التوبة علامة صدق التوبة اذي خطوة الرابعة بذل المجهود في الطار هقطع نفسي هفتح في كل باب اقدر عليه ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدي سبلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفاه ربه تورمت خدمه وقال أفلا أكون عبدا شكورا أبو بكر يقول له النبي أبو بكر في الجنة خلاص فيتصدق بكل ماله يقول النبي عمر في الجنة فيتصدق بنصف ماله وكان على خديه خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله عثمان يقول له النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فيقف في ركعة الوتر يصلي بالقرآن كله علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وأمرني أن أحبهم فيسمى منهم علي ويقول علي في الجنة فما يكون من علي إلا أن يبكي في محرابه حتى تخضل لحيته من كثرة الدموع ويقول يا دنيا غر غيري قد طلقتك ثلاثة لا رجعة فيها طلح ابن عبيد الله أحد المبشرين يقول يوم أحد اللهم خذ من دمي حتى ترضى دمي كل حاجة فيها يا رب خذها بس ده هو ده ام الدرداء يا اخوات كانت تتعبد معها النساء فاذا ضعفنا عن القيام امسكنا بالحبال كان عاملين الحبال كده في المسجد علشان ما يعضوش علشان بيعد نفسهم يوم يقوم الناس لرب العالمين كان مسروق يقول والله لو أتاني آت فأخبرني أن الله لا يعذبني لاتهدت في العبادة ولما حد ما نام إلا ساجدًا مسروق عامر بن عبد قيس من التابعين قيل له إن الجنة لا تدرك بدون ما تطنع يا عم بالراحة على نفسك أنت ممكن تدخل الجنة إن شاء الله وتتحرم عليك النار وستبقى كل المسائل تمام التمام بس بالحنين بيقولون كره إنها لا تدرك بدون ما تصنع قال والله لا ثم والله لا أكتهد فإن جوت فوالله برحمته وإن دخلت النار فبعد جهدي أنا عملت كل اللي عليا ويظهر إن ده ما كانش كفاية أنا حق أدخل النار ولو ربنا من علي وإبل مني عمل الأولي ده يبقى برحمته الحمد لله شايفين الناس كانت بتقطع نفسها عصان ربنا ويكلموا ازاي مطرف ابن عبد الله يقول يا اخوتاه اجتهدوا في العمل فان يكون الامر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا الدرجات في الجنة يبقى الحمد لله ابل اعمالنا والحمد لله نبقى في رفقة النبي ونبقى في المنازل العظيمة دي وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل لربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل خلاص ما هو دا اللي احنا قدرنا نعمله عملنا كل حاجة فمش هنقول أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل كان خليفة العبد إذا هدأت العيون يقول اللهم إليك خمت أبتغي ما عندك من الخيرات ثم يعمد الى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر هكذا كانوا يدللون على صدق توبتهم لله ببذل المجهود في الطاعة يسارعون في الخيرات يسابقون الى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والارض رمضان زمان فاستبقوا الخيرات رمضان زمان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا زمان أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وفحاها الألباني قال التؤده في كل شيء إلا عمل الآخرة كل حاجة بالراحة إلا هنا بقى سارع اجري رمضان فرصتك علامة صدق التوبة قولنا إيه بجل المجهود المصارعة في الخيرات كمان من العلامات الفورية وعدم التردد لو أنت تايب بجد عايز تعرف أن أنت صادق ولا مخلص ولا أنت متلون وبتاع كلام شوف سرعة رد شعلك هو كده لو حتى تبقى تبط توبة صادقة من جلستنا دي وانت خلاص عازم النية على ان رمضان السنة دي ما يضعش منك على ان السنة دي ان شاء الله تكتب من عطقاء النار وتبلغ هذه المنازل العليا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا يا جماعة صحرت فرعون لما تبين لهم الحق ايه اللي حصل على طول آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ويقول الفرعون فاقضي ما انتقاط انما تقضي هذه الحياة الدنيا خلاص اعمل اللي انت تعمله لحظة صدق يا جماعة لسه قبلها فيش عاملين فيها ربطية وتاعها ولو طلعنا احنا الكسبانين هتاخد ايه وحتديني ايه والنظام ده وعارفين انها كله شغل وبتاعه وكله بيشتغل بعض ويعمل لكن لحظة صدق الايمان لما يدخل القلوب شوفوا رد الفعل في الحال الصحابة ربنا ينزل في شأن الخمر فاجتنيبوه يرموا الخمر انتهت الراجل يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجد يلبس خاتم من ذهب فيمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ويسقطه في الارض فامض النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له هل لم تفعت به خذوا يعني ختم ذهب روح بيعه قال ما كنت لأمد يدي على شيء وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة رد فعل خلاص هو كذلك إذا أردت أن تعرف أنت صادق في التوبة ولا لا شوف سرعة رد فعل يبقى الخط الرابع دلل على صدق توبتك بايه بذل المجهود وانك تسارع في الخيرات في الحال الخطوة الخامسة عليك ان انت تشغل بالك باركان القبول احنا لسه مشتغلناش احنا لسه هو ماشيين خطوة بخطوة من الاول خالص خفنا مع دي الحياء تولد عنه توبة التوبة دي قلنا لازم يبقى لها علامات وصلنا لهذه الخطوة ان انت تشغل نفسك بالقبول ركن القبول إيه؟ الاخلاص والمتابعة ممكن نطلع قيمين وقيمين وارين عشر خدمات وعملين عمره في رمضان زي كل سن وبعد كده تضيع تاني وترجع لمألوفاتك وعاداتك من تاني ايه المشكلة كان فيه مشكلة في الاخلاص فعشان كده لازم تعمل لها عدتها من الاول دلوقتي يبقى الخطوة الخمسة اشغل نفسك بالاخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى عملك خالص لوجه الله تبقى دعوتك على طول وانت بتفطر يا رب ارزقني الصدق والاخلاص يا رب عملي يبقى كله خالص لوجهك يا رب يا رب يبقى صواب على وفق هدي نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الخطوة الستة حدد هدف وصحح نيتك زمن رمضان زمن ايمانا واحتسابا ما خدتوش بالكم ايش معنى يعني في اعمال رمضان كلها النبي لازم يقول ايمانا واحتسابا يعني ايه يا جماعة يعني ايمانا واحتسابا صايم ايمانا واحتسابا موقن تمام اليقين بانك لو صمت صيام يرضي الله سبحانه وتعالى هتحصل الجيزة دي ومحتسب الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى وعارف انه عمره ما حيضيعت. وعمرك ما هتقبل عليه وحيعرض عنك الكلام ده جواك عايز مليك بقى نوايا الصيام والقيام وثلوة القرآن هننوي نوي في صيامك السنازل اول حاجة ان تبلغ منزلة التقوى لعلكم تتقون اثنين ان يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأثر تلاتة المباعدة عن النار بعد الله بينه وبين النار مسيرة مئة عام أربعة بلوغ الدرجات العلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصوم فإنه لا مثل له. خمسة تحقيق الإخلاص إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ستة تحصيل أعظم الأجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصيام في صبر تحقيق لمعنى الصبر ستة إن سبب لدخول الجنة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة طب ننقل بقى للقيام واحد أن يغفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا اثنين أن تتحلى بحلية الصالحين عليكم بقيام الليل فإنه ذأب الصالحين ثلاثة وقرب إلى ربكم يبقى سبب للقرب أربعة تغلق أبواب المعاصي عنك ومنها عن الاسم خمسة النجاة في المنجاة نجاتك في مناجاتك نجيناهم بصح. تمام كيف انهارة في الوجه ما شاء الله ما شاء الله ربنا ينور الوجود شوفوا بقى لما يصلي مع الامام حتى ينصرف فتكتب له قيام الليلة يبقى عمل ايه صام النهار النهار كله كان صايم فكده اصبح الوقت كله مكتوب في ميزانين حسنات وطول الليل عايزين نحصل برضو عباده تجيب كل الليل ده ان انت لو صليت مع الامام حتى ينصرف كتبت لك قيام الليلة يبقى صائم النهار قائم الليل تمام ايه كمان التدبر في القيام التبتل عدادة لانقطاع لله في التهجد التبتل لله اسجد واقترب النوافل دايما المعنى ده دا وطبعا القيام من اعظم النوافل اسجد واقترب تقرب إلى الله عجز وجل بكثرة السجود وكثرة السجود تبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زيادة في بعض الأحاديث بعض العلماء صححها وبعضهم ضعفها لها مطردة لأداء من الجسد فالعافية إنك تبقى في الثلث الأخير من الليل وبتالي تبقى لحظة النزول الإلهي الاستمتاع بالأنس بالله الفوز بالحر العين عين. يا عمام اللي فوقها يسعى له قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الحديث ده أنا قلت يكتب بماء الذهب والله والله كتب بماء الذهب ليه لأنه حديث بيقول تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وبمحبة الرحمن كمان يحبك ويضحك ضحك الله لعبد في موت فلا حساب عليه ويستبشر بهم عايز أحنا كده بقى من الثلاثة اثنين فيهم قوام للليل الاولان اللي هو الجيش كله غيره وهو واقف ثابت وحامى على الجيش بصدره ماشي ده الثاني والثالث قوامين للليل الثاني جمع صفر وكلهم تعبانين وحيجوا بالليل يناموا هو ما يقدرش يقوم يصلي لله سبحانه وتعالى علشان ما يضيعش ورد الليل والثالث راجل مع زوجته على فراش وطيء فيظهر شهوته إيثاراً لرضى الله سبحانه وتعالى إما ما توفعش الشباب ما يفعش معهم الكلام ده التالتة للمتجاوزين يلا إما بقى لك شوية كده وتسافر بيهم وتنيمهم الله مستعيل تصرفوا يعني ما هو موالحاديثي لازم يستحق يعني كده شوية منويمات ومضبط الليلة على آخر خالص ناموا تمام وم انت بقى اشتغب <تصفيق> طيب نيتنا في القرآن قال صلى الله عليه وسلم من صره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف يبقى محبة ربنا تبقى في قلبك اتنين القرآن يا جماعة يغير حياتنا كلها ربنا سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة يبقى شفاء وسبب لتنزل الرحمة سبب لزيادة الرصيد حرف الواحد بعشر حسنات وفي رمضان بيضاعف وفي الحرم بيضاعف تبقى العملية تمام زيارة الرصيد الإيمان محبة الرحمن الشفاعة قلنا القرآن والصيام يشفعان سبب للهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى المعاني دي كلها طب وانا يا شيخ كل ما قرآن هفتكر ده كله وكل ما حصوم هفتكر ده كله لا لا لا المعنى ان انت المعاني دي كلها لما تبقى قدام عينيك حيبقى جواك طلب رضا ربنا وبس تتعلم الإخلاص يعني في واحد عامي غالبا مش عارف القصف دي كلها وممكن يكون بيبلغ المنازل بس هو من جواك عايزة رضا ربنا وبس احنا بقى بناخدها بالقطارة كده طب بالله عليك عشان كذا طب معلس طب عشان كذا طب عشان كذا عشان حر العين خلاص حنستغل هي كده خلاص لا كويس لا كويس ويبقى تمام تمام تطهير القلب بالقرآن طهر قلبك طيب دي النوايا نواية الأعمال الكبيرة في رمضان الخطوات وإحنا ماشيين مع بعض فيها كده وصلنا إلى مرحلة الاحتساب احتساب كل الأعمال أهم حاجة في رمضان نيتك أهم حاجة سيبك من صورة العمل المهم أنت ناوي إيه في العمل؟ الخطة التالية الجدية في السعي عايزين جدية بقى قال الله خذوا ما آتيناكم بقوة خلاص ما ينفعش بقى في زمان رمضان مضى زمان النوم خلاص هذا زمان السعي عضوا عليها بالنواجذ وعلشان تبقى مجد فعلا استعم بالله قال صلى الله عليه وسلم استعم بالله ولا تعجز عايز تمشي وتتحرك والتلاتين يوم يبقوا بقوة دايما تحتاج إلى دوام الاستعانة وتحتاج رفيق مطلوب معين على واحد لازم يبقى معين ليك على طاعة ربنا عشان كده لازم يبقى ليك رفقة صالحة وبالذات بقى الناس اللي انت هتصلي معهم التراويح ورايحين جايين مع بعض وحنصلي التهجد بالليل وصحيني علشان كذا وقبل الصحور بساعة الله يكرمك صحيني علشان خاطر كذا يبقى فيه الجو الإيماني ده ونفكر بعضينا ها قرينا ورد القرآن ولا لا ايه الأخبار عايزين ننزل النهاردة نوزع شوية شمط رمضان عايزين نوزع شوية مطويات وكتيبات عشان الناس تبقى مركزها شكدا في رمضان والدعو الصالحة بعد كده بقى ايه افضل الاعمال اللي تعملها في رمضان قلنا اهم حاجة انه يبقى في العمل مية عايزك تعمل الاعمال الفضل الكثيرة افضل الاعمال دايما يبقى عندك الميزان ده اللي هو بيسموه فقه مراتب الاعمال قدم الفرض عن نفسه اصدر رمضان بيحصل حاجة غلط خاص نصلي ترويح طول الليل وبعد كده مش قادرين نصلي الفجر ساعات قبل الفجر تتصحر لك شوية نفسك نمت وراح الفجر او راحك جماعة الفجر يعني قلت بس انام لي تلت ساعة لحسنا احنا تعبنين طول الليل من الصلاة فلا يا جماعة اذا كان بقى يقتل ما تتهجتش لا الفجر مقدم الفجر مقدم على صلاة الليل كلها الفجر لو صليته تكتب لك قيام ليلة ابن خزيمة ليه حديث كده من صلى الفجر في جماعة كان قيام ليلة مش العشاء والفجر ابن خزيمة اللي الرواية عنده الفجر بس خلينا في الرواية المشهورة اللي يصلي الفجر والعشاء في جماعة كان في قيام ليلة فيبقى اهم حاجة قدم الفرض على النافر وكذلك بقى في النوافل قدم السنن الرواتب على السنن غير الرواتب فبالتالي سنن الصلوات مهم قوي بقى نحافظ على الكلام ده احنا خدنا البرنامج العملي فانا مش عايز اكرره تاني قلنا بقى مع كل صلاة النوافل بتاعتها ونمشي ازاي فالمعاني دي كلها يا جماعة عايزين نراعي هذا الامض اعظم الاعمال لشك اللي تتم بيها الصلاة على وقتها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الفرائض صلاة العصر وصلاة الفجر فجودهم قوي افضل صلاة اطلاقا صلاة الصبح يوم الجمعة كل الكلام ده فيه احاديث يعني افضل الصلاة بعد صلاة الفريضة بعدها اعنا تقول صلاة الليل وافضل صلاة الليل طول القنوت يعني لو عندك حاجتين تصلي بس اللي إمام حيقرأ كتير او امام بيوسطا يعني بيقرأ كويس وبيركع كويس وبيسجد كويس لا اللي بيطول في القرية افضل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده افضلوا القيام طول القنوت. وهكذا يأتي من بعد الصلاة الصدقة والزكاة اللي ما طلعش زكاة ماله ممن وجبت عليه زكاة المال لو كان دع الحول خلاص يبقى يطلع زكاة المال في رمضان الصدقة في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة وهكذا يلي الصدقة والزكاة الذكر وأعظم الذكر القرآن ثم يأتي من بعده التهليل أعظم الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله يبقى على لسانك على طول وهكذا سائر هذه الأمور تعالوا بقى نديكم برنامج سريع جدا في العشرين يوم الأولين فقط لأن محاضرة ليلة القدر هذه مسألة مختلفة العشر أواخر ليهم شغلة خاصة فأنا عايز أتكلم على العشرين يوم كل يوم سأوديكم فيه شعار المعاني دي أنا محتاجها خطوة خطوة تعالوا نقسم العشرين يوم هنقسمهم العشرة الأوائل هنخليها مرحلة والعشرة الأواسط هنخليها مرحلة و كل واحدة لمرحلتين يعني قدمنا أربع مراحل شعار المرحلة الأولى العشرة الأوائل هنسميه نحو المعالي نحو المعالي عايزين نعمل حاجات كبيرة قوي. نستغل الطاقة اللي احنا واخدمها دلوقتي ايه عايزين نعمل اعمال جامدة وعايزين وعايزين وعايزين استغل بقى ايه الطاقة دي في انك تعمل كم خطوة في الاول تعمل لك خمس ست سبع خطوات وبعد كده ايه هنهدي شوية نمشي بقى خطوة بخطوة خطوتين وهكذا بس الاول استغل الطاقة بتاعت رمضان جي يا جماعة وقيام وصيام يلا بقى عشان نصحح كل اغطأنا ونعمل ونساوي عشان كده ايه شعار اليوم هيبقى البداية المحرقة تؤدي الى النهاية المشرقة بداية بجد بقوة هتؤدي الى النهاية المشرقة ها واجب هو عمله كل يوم اليوم الاولاني ده عايزك تشغل نفسك بجانب الاعمال اللي احنا قمناها بجانب الصيام والقيام وبجانب الاعمال دي عايز اكون عمل هو ده اللي نركز عليه في اليوم ده اول يوم الحمد قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون عشان كده على لسانك بقى فيها ايه أول ما تعرف أنه بكرة رمضان أسجد ليه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صره أمر أو جاءه ما يصر به سجد في حاجة أعظم من صرورنا برمضان أول ما تسمع أنه بكرة رمضان أسجد اللهم لك الحمد أنبلغتني رمضان اللهم لك الحمد سنة اللي فاتت أول ليلة في مصر هنا كان في فرق ما بين مصر الصغيرة أول ليلة كان في مصر لسه دخلين نصلي لأن والد أحد الإخوة اللي احنا عملنا عليه بمحاضرة أحسن خاطئنا أول ليلة بلغ بس يدوبك ساعتين في رمضان عشان بس يعني يبقى كتبت له صلى القيام طلع مات يا سلام يعني اللي يبلغ شيم رمضان ده ما فيش بعد كده ثانية في رمضان وزنات إيه فعشان كده هنشغل نفسنا وواجب العمل اتبع أول يوم إيه أكثر من الحم واستغفر كثير بالذات في الصحر علشان خاطر تهية قلبك اليوم الثاني هو ده بقى اللي احنا هنركز عليه أكثر اليوم الثاني اشعره انا جايب كلمات من السلف عشان بس يبقى ايه اللي مش حاسس هاوي كلمات كلها ورد عن بعض سلف من صفى صفى له اللي يصفي احواله اللي هيطهر قلبه هو ده اللي هيمشي طول رمضان فعشان كده من تاني يوم عايزك تصفي فمن ثاني يوم الواجب العمل ايه تضطر لي اوي بقى اوي اوي اوي في الاستغفار ينفع تستغفر بقى ارقام قياسية يعني انت بتستغفر مئة مرة خليهم خمسمية خليهم الف الالف والله ما يفضل معاك ربع ساعة عادي بص استغفر كده هتلاقي نفسك جبت الارقام دي شباب كانوا برضو كده اول ما قلت لهم الارقام دي و ايه يا شيخنا بالراحة علينا يعني في ايه ايه كام الف وتاع عملوها ما شاء الله في ساعتين كانوا جايبين اتناصر ألف استغفار هي المسألة بس رمضان تلاقي فيه بركة في كل حاجة المهم ده ورد مين ده سيدنا أبو هريرة بالذات بقى زي ما قلت استغفار السحر وانت بتتصحر ما تنساش والمستغفرين بالأسحار عشان خطر ايه انت ماشي معاي رده خطوة بخطوة كده في رمضان جنب الأعمال مرة الحمد بعد شوية الاستغفار اليوم الثالث حنسميه وعجلت إليك ربي لي عايزك تشوف حاجة بقى توري ربنا منك حاجة عبرك في حياتك مع مده عايزك تدخل أول واحد المسجد تدخل أول واحد المسجد قبل الأذان. تصحى قبل الفجر للتهجد اللي انت ما كنتش بتعمله وتتهجد تهجد طويل اليوم ده لازم تصلي كل صلاة في الصف الأول تسبق إخوانك في كل باب من أبوال الخير تفطر أكبر عدد من الصيمين حمد النبي سليمان شيخ الإمام أبو حنيفة. وارد عنه في ترجمته كده انه كان لازم يسطر كل يوم خمسمية واحد وكان رجل مش ميسور قوي ولا حالة بس يعني هي حطوتها كده حتى ولو بالتمر يا جماعة انا احنا جبنا كام كيلو طمر كده وحطينا في كل كيس سبع تمرات ولا خمس تمرات اتقي النار ولو بشق ما فيش في رمضان لا تحقيرنا من المعروف شيئا اي حاجة هتنفع كل حاجة بتضاعف طيب اليوم الرابع هنسميه لأريالنا الله ما أصمع وعجلت إليك رب لي اللي, اللي بعديه لا أنا هعمل حاجة اللي هو يوم علو والهم شوفوا الناس هقضيكوا أمثلة لسا ما حدش يقضي يقول لي الأرقام كبيرة والحاجات كبيرة لا بص هو كان بيعمل كده جيب نصه جيب ربعه جيب عشره كان قتادة يختم القرآن في كل سبع أيام بيقرى كل يوم أربعة تجزاء ونص فإذا كان في رمضان ختم القرآن كل ثلاث يقرى كل يوم عشر تجزاء والجماعة اللي مع الصلوات بقرأ مع كل صلاة جزئين وبتيجي معاي تيجي المغرب مش حال حقارة جزئين يقولك بعوضهم في الفجر وبعوضهم في العشاء وفي التهجد ولو أنا تهجدت لوحدي. يبقى يقدر يجيبها مش هتقدر تجيب يعني عشر تجزاء ظروفك شغلك ما شابه على الاقل جيد نص الموضوع اختم اختملك بدل في ثلاث ايام خليهم في ستة يبقى انت لك مثلا أربع خمس ختمات في رمضان لا أرينا الله ما أصنع. يا مع رمضان مختلف. أحضر رمضان في حياتي لازم يبقى ليه شأن مختلف. أقول لك على حاجة أنا يا شيخ مش بتابع قيام ولا القرآن ولا الكلام ده. طب تنفع في سكت الاجتماعيات أصلح ذات بين. النبي قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدق والصلاة؟ أحسن ده كله. أصلح ذات البين. تعرف إن اثنين في أي حاجة حد بينكم وعندكم في العيلة ما يتوش بعض أبدا حاول تبقى حمامة السلام. ده من اعظم الاعمال اعمله يا جماعة افتح بكل السكت انا ممش بقول لك صلاة وصيام وقرآن وذكر وخلاص لا برضو تفطر صائمين دعوة شغل من كل النواحي. ما تسيبش باله اليوم الخامس هنسميه اقسمت يا نفس بكلمة سيدنا مين عبد الله بن رواحة سيدنا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة لما قتل سيدنا جعفر ومن قبله كان سيدنا زيد بن حريصة صح كده فوقف لحظة كده لا نفسه مش متوعا كله قاعد بيتقتل كل اللي بيخش بيموت فتردد شيئا ما رح عمل ايه رح قيل كده اقسمت يا نفسه لا تنزلن والله العظيم لانت جزاء ماسك دلوقتي هو ده والله العظيم لانقاري النهاردة عشرة تجزاء خلصت انا بقول كده عشان ما روحش البيت تبقى كده يعني والله لا اكون مثلا الاسبوع ده كله عامل فيه مسوي مش عايز انطق احسن الحلفنات تبقى محسوبه انا بشبه بصدق فتاخد بجد لا تاخد الموضوع بقسم على نفسك مش هتنفع لفكرك انا بقول اهو مش هتنفع نفسك بايه ناخد نفسنا بشيء من يعني تعرف يعني الواحد ما يشدش قوي ولن يسدد دين احد الا غلبه يا عم لا الكلام ده في سكه تانية. مش دلوقتي رمضان اشتغل فرمضان جيب اخرك ماشي اقسمت يا نفسي. ففي اليوم ده عايزك تحدد شيء صعب جدا عليك يعني انت مثلا انت الحمد لله ميسور وممكن تتصدق لك بألف جنيه بس يعني اللي انا قلت لكه في درس الصدقة يهرش شوية ألف ما تخليهم متين طيب ما تخليهم تلتمية ليه ألف شايف الأمور ماشية زي لا والله اللي انا متصدق بألف جنيه خلص هي كده والله اللي انا عامل كذا هو ده خدنا كده الخمسة ايام كويس لينا في كل خمسة ايام خروجة في اي يوم الخمسة اختارهم انا سبها لك مفتوحة على حسب احنا عارف بقى الايام بتاع رمضان النهاردة زيارة النهاردة صلب ارحام اختار لك يوم الخمسة تعمل فيه خروجة الخروجة الأولانية الخروجة الاولانية تبقى الفقراء ومساكين وارامش يعني الى حد ليه اخترت انا ليه الموضوع بالطريقة اولا لعدة اعتبارات علشان الناس اللي لسه موصلت لهمش حاجات رمضان وكمان هتبقى مدارس وحتبقى مشكلة فبالتالي يبقى وصلنا لهم حاجة رقم اتنين بالنسبة لنا احنا بقى الحاجة اللي هتعود عليك اسمع الحديث الجميل الرائع ده النبي قال في سنن النفاي وصحاها الألباني إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم فانت عايز ربنا ينصرك على نفسك الأمارة وينصرك في زمان رمضان ده وتحوز على الجايزة ف روح فرق لك حاجة وقول له ادعي لي الدعوة مستجابة ينصروا بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ومن أفضل الأعمال احنا قلنا الخمس تيام دول واخدين بالكو احنا مسمينها لحوة المعارض عايزين نعمل حاجات كبيرة فمن أفضل الأعمال ايه ادخال الصرور على قلب المسلم والله بجد بجد ان الواحد ساعات كده يدخل مثلا مستشفى وتدخل السرور على قلب الوقيت قاعد يعيط ويبقى حلقه حالة وتعت ايه تواننسوا شوية وتقولوا كلمتين حلوين لغاية ما تدحك تخرج تلاقي قلبك ختمتين قرآن دول يعني صلى وراء حد من المشايخ اللي بيصلوا بالعشر تجزاوا والأرقام الكبيرة دي حاجات دي يعني حاجة من الحاجات التي ايه لوي تحس كده بايه عمل فز بمعنى الكلمة تدخل السرور على قلب المصري شوف كده لما تروح تدخل سرور ناس تكون غلابة خالص ومش لقيين وتروح انت تعينهم وتخرجهم ويقول بقى من كل قلبه كده يا ما انت كريم يا رب يا حاجات من دي يعني كفاية عشان كده الخروجة الاولانية ايه خروجة الفقراء خشوا معي بقى الجزء الثاني من المحاولة الولايات الخمسة التانية اليوم السادس هنسميه حصرة الثانية حصرة الثانية متحصر على الثانية يعني اليوم ده انت قاعد تقول ايه ده انا ضيعت وقت كتير ما ينفعش احنا بقلنا خمس ايام وما عملناش الشغل اللي احنا كنا عايزينه لا انا لازم ابلغ العفق انا لازم اعمل كذا انا لازم اصوي كذا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع فيهم عن عمره فيما افناه عشان كده اليوم ده محتاج ان انت فيه تعمل العمل ده تقعد لمدة مثلا ربع ساعة او عشر دقيق احسب لي كده هتستغفر فيهم الدين ا هتعمل فيهم مثلا هتكلم واحد في التليفون هتدعوه شوف كده انت في دقيقة ممكن تعمل ايه في عشر دقيقة تقدر تعمل ايه عشان كده تحسبها بقى ولما تيجي تحسب تقول يا انا قاريت كم دلوقتي ويرجي القرآن كانت ديه لغاية دلوقتي لسه ما خلصتش ده يا عم ده انا ممكن اخلص كذا تحسبها بأن الثانية بالدقيقة بتساوي مثلا خمس ايات عشر ايات الدقيقة عندك اتحولت الى اعمال عشان كده دي اسمعها حصرة الثانية يوم السابع هنسميه انت النهاردة بألف النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لصوت ابي طلحة في الجيش خير من ألف رجل صوت سيدنا طلحة كان بألف واحد انت النهاردة بألف في هذا اليوم عايزك تتميز تتميز في شيء من الأمور خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم خيركم لأهلك خير الناس أنفعهم للناس هكذا عايزك في عمل متميز جدا ايه العمل المتميز فكر مثلا في وسيلة دعوية ينتشر بها خير الناس في المساجد شوف انت ممكن تجيب اجورهم ازاي يعني انت ممكن تجيب مطوية صغيرة كده وتروح من هنا وهنا وتاخد اجور الناس دي كلها يمكن كم واحد ينتفع بيهم؟ يبقى انت في ميزانك 100 واحد بدلا ما هو يبقى صيام واحد يبقى 100 صيام فكر بتراضي الدال على الخير كفاعله. اليوم الثامن هسميه اخلاصك خلاص اليوم ده احنا محتاجين فيه عمل خالص لوجه الله الكريم عمل سر علشان يبقى ايه تحقق فيه معنى الإخلاص قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 في اليوم ده محتاج منك حاجة باتنين يا إما تصلي لوحدك صلاة سر أحد يقول عليها خالص ولا حتى زوجتك ولا والدتك ولا والدك ولا اي حد يحسبوا ان انت نايم وانت تكون بتصلي او صدقه سر برضو ما حدش يطلع عليه عشان تحقق معنى ليه الاخلاص اليوم التاسع تبت الى الله تبتيلا انقطع لله اليوم ده يوم الخلوة اللي هو تقفل على نفسك اوضتك فاكرين درس الخوف قلنا ساعتها تقفل اوضتك وتقفل النور وتقعد تنجي ربنا او تفتح كده الشباك وطعب تبص للسماء والله يا عبادة جميلة سيدنا ابو الدرداء كان جل عمله التفكر تتفكر الحاجات دي كلها انا ماشي معك وحطت الجدول يعني بدراسة دقيقة علشان انا ماشي خطوة بخطوة بعليلك الرتم في اوقات وانزل شوية وابعارف كويس ايه اللي بيحصل من فطور ومن كذا فبناسب الاعمال على حسب الايام لو انت بعد كده لما تسمعوا المحاضبة تاني بتمعن اكتر هتعرفوا الكلام ده كويس اتبت اليوم الاخير اللي هو يوم العاشر هيبقى شعاره جدد توبتك يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة النصوح هنشمعنا اليوم العاشر عشان هنخش على المرحلة التانية فعشان كده بجدد التوبة علشان خطر تنتقل للمرحلة التانية وإنت طاهر القلب هتكتب زنوبك ومعاصيك في ورقة واخطاءك على مدى العشر تيام يعني انا لما قعدت كنت طالع في شحنة ايمانية رحت قاعد خاركت مع واحد من صحابي وقعدنا نتكلم وندردش راحت الشحنة اللي احنا واخدانها في صلاة القيام كلمت مع حد تنرفزت معاه شوية راح الشغل اللي احنا كنا عايزين نعمله طول النهار كده يعني عرفت اخطاءك من اين تقتى فتكتب الحاجات دي على شخاطة تجدد التوبة منها. خلصنا كده المرحلة الأولى كلها بجزئيها نستهلنا ايه الخروجة التانية الخروجة التانية هتبقى المستشفى الخروجة التانية لمستشفى. بالترتيب ده يا جماعة ليه عشان عايز بنزين عايز رحمة تستنزل الرحمة علشان خاطر تبتدي تقدر تتحرك في الفترة التانية. جميل كده خلاص يبقى كده ايه اذي المرحلة الأولى من الشارع المرحلة التانية هنسميها ايه الثبات حتى الممات المرحلة اللي كانت اسمها نحو المعالي ولو خدتوا بالكم من الاعمال كلها عاديين نقول لا قري أن الله ما أصنع انا حعمل انا حسوي وعاديين نقول تقرأ مش كذا وتعمل كذا اللي بيحصل في العشرة التانية ايه خلاص بقى ايه البنزين خلاص الموضوع بدأت تألفه شيئا فشيئا وبيت يا ضوبك بتؤدي العبادات بشكل ميكانيكي بالصبح بتبقى صايم بتفطر بتروح المسجد تصلي وخلاص والمعاني والإحساس والحاجات دي بدأت تبعد الخرص فعشان كده نعايز في اللحظة دي بقى أثبتك فعشان كده حتدي يوم بيوم بالذات الخمس أيام الأولانين اهتم بأسباب الثبات أول سبب حنسمي اليوم رسحادي عشر ربيع قلبي هنسميه ربيع قلبي اللي هو الحديث ايه اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ربيع يعني ايه النهر اللي يروي قلبي فهو اعظم اسباب الثبات لا شك القرآن القرآن يثبتك فعشان كده عايز في اللحظة دي احنا ماشيين مثلا انت مثبت جزء القرآن، او انت مخليهم اتنين او انت ثلاثة زي ما وردك لا في اليوم ده هنعلي بقى الورد شوية اليوم الحداشر عشان ايه اللي فات كنا من استنزلين الرحمة لسه كنا قايلين مجددين التوبة وخارجين الخروجة أبتدي في اللحظة دي بقى إيه استغل الشحنة دي والرحمة دي إن أنا أقعد أقرأ شوية علشان خاطر تثبتني علشان لو في مشكلة في القلب هي دي اللي بيجيب الفطور فلو في مشكلة في القلب تطهر بلايه بالقرآن اليوم اللي 12 حيبقى يوم الذكر حسميه ولا ذكر الله أكبر يوم الذكر بنت هتعلي في التهليل بالذات لا إله إلا الله بالذات مع التسبيح اللي حيجي على سنة اللي ربنا يفتح بيه عليك من سائر الأذكار مهم قوي في اليوم ده اذكار الصباح والمساء لا يزال لسانك ربا من ذكر الله كويس قرآن ذكر اليوم الثلاثاشر هيبقى سميناه دعاء كالسحر في الصحر اليوم ده انا عايزك نص ساعة دعاء مش قصة موقت بس يعني كل حاجة سجدة يعني توتر مثلا انت تتهجد وانت تصلي خفيف مش لازم كتير بس سجدة بقى طويلة وتففضت وتقول كل حاجة يا رب سبتني والسنة بقى حوصيك بشوية دعوات منها ايه مهم اوي ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذا ديتنا وهب لنا من لدنك يا رحمة انك انت الوهاد ودعاء رمضان الحديث ده يا جماعة النبي قال يا شداد بن اوس اتنز هذه الكلمات اسمع بقى ولو حتى استطرين الأولين في الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علم الغيوب ولو تجيب لي السطرين الأولين اللي هم فيهم ايه أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار وأسألك مجبات رحمتك وعزائي مغفرتك ماشي كده دعاء 14 الصدقة هنسمي اليوم ايه صداق الريح المرسلة النبي كان أصدق بالخير من الريح المرسلة وإحنا كمان محتاجين اليوم ده نتصدق بصدقة أسرع من الريح الصدقة تطفئ الغطيئة في نفس الوقت صدقة الصر تطفئ غضب الرب يبقى احنا كده تشلنا الموانع لو خدتوا بالكم انا خدت قرآن وبعد كده ذكر وبعد كده دعاء وبعد كده صدقة وبالترتيب ده الاول خالص استغلت الشرحنة وبعد كده علشان المانع الاساس اللي بيمنعه يمكن لسه فيه حاجة بينك وبين ربنا مش مصبوطة فهتعملها الصدقة خلاص كده اليوم الخمسة عشر اخر الجزء الاولاني في المرحلة التانية هنسميه واستقم كما امشت. فلذلك فدع واستقم كما امرت في ربطه ما بين الدعوة وما بين الاستقامة اليوم ده يوم الدعوة حاول في اليوم ده تجيب بقى ايه كل الوسائل المتاحة بالنسبة لك تفرق في المسجد زي ما قلنا مثلا كتيبات، اشريطة اي حاجة ان شاء الله حتى اسكار الصباح والمساء اي حاجة تقدر عليها تفرق على شرقاتر يكون سبب لاستقامتك على الدرب. كده خلصنا الجزء جزء في المحالة التانية الخروجة بقى خروجة النص بقى هيبقى نص رمضان لازم تبقى القبر الخروجة تبقى القبر وللأخوات ممكن بقى تبقى خروجة الملجأ إنما تخرج انت في قبر علشان خطأ ايه ما انت غافل وتعبان وقعد بتشتكي بقى من اللحظة الفطور وفين أيام ما الواحد كان داخل رمضان بقوة القبر يفوق يرجع الحسابات من تاني ونرجع من أول درسنا يجيب الخوف اللي يجيب التوبة وهكذا فهمت؟ فيبقى فتره الايه القدر خلاص ناقص لنا بس الخمس ايام دول التالين الجزء الثاني هنسميه تنشط انا ليه بقى بسميه تنشط عشان خلاص يا حبيبي انت داخل على العشر الاواخر من رمضان فما فيش بقى الكلام العشر الاواخر مفهومش هزار دول ديله القدر فعشان كده هبتدي ايه اسحب معك يوم بيوم انشطه شيء انفسيه ابتدي النشاط بايه احياء سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ده اليوم السادس عشر النبي قال من أحيى سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء أقول لك على حكتين خفاف خفاف خالص عشان تبقى أحيين سنة إيه رأيك تصلي الضحى في المسجد بس بشرط إنك تخرج لها يعني لو في مسجد بيفتح وإنت عارفه أو أنت في شغلك وفي مصلية أو أو تخرج لصلاة الضحى خروج لصلاة الضحى ده سنة مهبورة ان الناس يخرجوا لها زي ما بيخرجوا للخمس صلوات النبي قال من خرج الى تسبيح الضحى متطهرة لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر عمره وفي الزد بقى في الوقت ده بقى انت متحصر على العمر اللي راحت من رمضان وكذا وكذا يبقى هو حاجة والحاجة حاجة تانية سهلة استغفر للمسلمين والمسلمات كثير على لسانه كنت بتستغفر بدا ما تقول استغفر الله استغفر الله, استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وثاني والله الجد احنا بنقولها كده يا صحيح خطب الجمعة وتاع والناس تبقى بالنسبة لها يعني ايه مسموعه بشكل معين لكن النبي قال كده من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة السبعة عشر هنسميه افعال الخير انا بنشطك بحاجة تانية من الحاجات اللي هي افعال الخير اقولك على حاجة تعرف لو انت ميسور بالذات احنا هيبقى داخل كده بقى ايه الناس داخلين على العشر الاواخر والعيد وكمان عيد وكسوة عيد ومشاكل فلو انت ميسور حاول تقرض واحد طب له هدايا خير لو تدهم له هدايا ماشي بس انا عايزة تقرده عشان حاجة الاقراض ده في حتة حديث والله فعلا مفيش بعد كده بص النبي يقول ايه من انظر معصرا اديته فلوس وهو ما كانش معاك فله كل يوم مثليه صدقة انا اديته الف جنيه ماشي مية جنيه فما اذهعش كل يوم يكتب لي في صحيحة الاعمال ميتين جنيه صدقة وانا انا انتش حالي يبقى الاقراط حلوة لا او مثليه صدقة فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من انظر معصرا فله كل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من انظر معصرا فله كل يوم مثليه صدقك ايه ده بقى قلت مرة مثل ومرة قلت مثلين قال آه. كل يوم مثله صدق قبل ان يحل الدين اقضوا بالكم يعني انت اديته الخمسمائة جنيه قلت له تجيبهم لي في الايد اصبحنا كده الايام دي يعني لو اديته فور رمضان الشهر ده كل يوم بيكتب لك انت كده حق وصدقك دي العيد وما دفعش كل يوم بيكتب لك ضعف يبقى انت تطلع ناصح وقول له هاتهم بكرة <تصفيق> عشان يتكدوا بضعف طيب ده عمل من الأعمال نفس عن غريم حاجة من الحاجات اعمل وقف جيب شوية مصاحب حطها وقف اعمل مشروع بسيط في أي حاجة ساعة في أي حاجة يطلع منها خير يعني تجيب بعضيها بحيث ان انت كل الخير ده يجي في ميزان حسناتك تقول لهم ده مثلا المال ده يا جماعة وقصي. شغلوه حطوه بحيث انه كل اللي يطلع طلعوه بقى كتب طلعوا حاجة لله طلعوه اللي غلابة كسوة حط مثلا فلوس ادي واحد من صاحب محل من المحل وقول له ادي المبلغ الفلاني اشتغلهولي واللي يطلع طلعوه طلعوه للناس انا مش عايز منه حاجة اسمه وقف كويس النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا عمر كده قال له ايه احبس اصلها وسبل ثمرها يعني خلي الفلوس تشتغل واللي يطلع يبقى لله بلن ما يبقى صدقة بس كده خلاص افعلوا الخير افتحوا كل الابواب كل اللي انت تستطيعه من ابواب الخير اليوم الثامن عشر هنسميه لا تحقرن من المعروف شيئا فده المطلوب منك اعمل اعمال بسيطة ما تستقلهاش النبي يقول انك لو افرقت في دلو يعني انت وانت داخل كده فالناس قاعدين راح تجيب سوية مثلا كبيات علشان مثلا ما بين الاربع ركعات وشربت الناس في حصير ما تجيبوا اي حاجة اي حاجة روانوا العملية شوية جزة تشربوا بالناس في حصير. تعمل لهم اي حاجة يعني تهون عنهم يبقى حاجة من الحاجات دي يجيب شوية ما هي ساعة في اي مكان المهم حاجة بسيطة زي كده لا تحترن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق تلق ابتصامة جميلة في وش واحد يمكن تبلغك منازل عظيمة تعمل اعمال من ما ذلك، دلك التسعتاشر خلاص احنا دخلين يا جماعة على المرحلة الاساسية زمان العفو فاليوم ده عايزك تجدد العفو اعفو يعفو عنك مش هتقع طول طول العشر الاواخر اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني طب انا من قبلها عمل لها عمل اي حد قال كلمة في حقي اي حد عمل كذا اي حاجة انا مسامح، انا عفوت عنه ما عنديش مشكلة بيني وبينه اعفو ليعفا عنك اخيرا اليوم العشرون خلاص لن يسبقني الى الله احد لن يسبقني الى الله احد استبقوا الخيرات جهز بقى حاجة جهز صنطتك على الاعتكاف او جهز بقى رجليك عشان صلاة الليل خلاص حيبقى موضوع تاني لن يسبقني الى الله احد بادروا بالاعمال الخروجة خلال الخمس ايام دول قبل بقى الناس اللي عطوش الاعتكاف هتبقى خروجة الملجأ عشان تلين قلبك وبالنسبة للأخوات اللي هتبقى خرجتي تختار واحدة من ثلاث خروجات يخرجوها في الخمسة تيام اللي هم من خمستاشر لغاية العشرين عشرين كده يا جماعة برنامج عملي مزدوج اديتكو برنامج يومي في احلى رمضان في حياتي و اديتكو كمان ادي برنامج للعشرين يوم المراضي و المرة جاية لاليالة في القبر. اللهم قد بلغت <تصفيق> اللهم فشد عملنا اللي علينا وبقى يبقى ان تشتغلوا وتروا الله من انفسكم خيرا لن يسبقني الى الله احد هيبقى احلى رمضان في حياتنا هيبقى فعلا رمضان الفرصة والغنيمة ومش هنفرط فيها وباذن الله جميعا جميعا هنكتب ان شاء الله في رمضان ده من العتقاء ونبلغ